لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ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 وَيَهْدِي إلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزْقَتُمْ كُلَّ ممزق إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وَالارض ان شانا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لا ايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داوودا مننا فضلا يا جبال اووي بما معه والطير لَهُ له الحديد أن يعمل سابقات وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير.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 وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ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 إلا دابة الأرض تأكل من سأتة فلما خرَّت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين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 سير فيها لياليا وأياما آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. İnna fi ذالك لا آيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعوه إلا فرقا من المؤمنين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 وَلَا إِلَٰهَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا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 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرْ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ من السماوات والأرض قل الله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 Qul yajmağ بيننا Rabbuna ثum yafetah بيننا bilhahk وهو الفتاح العليم Qul aruni الذين elhaqtum bihi şurek kallâ بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كان فَتَن للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون ما قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ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 Allah'tan الذين استكبروا للذين استضعفوا korkmayanlar, صددناكم عن الهدى بعد Allah'tan جاءكم بل كنتم مجرمين'' وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل متر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 وقالوا نحن أكثر أمولا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن رَب بيبسوا طر الزّق لمن يشاء ويكدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا ۗ اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا illa men amana ve amila salihan fa ulai kalehum jazaa'ud fi bima amilu wahum fil ghurfati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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَا أُولَئِكَ يَعْبُدُ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 وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم وما ذلو معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن ''İn هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد'' ''Qül ما min من أجر فهو لكم İn aciri şeyin şehidid. Qul, inna Kul Jaan al Hak ve, ama yübedi al Baatil ve, تَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى إذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ tenaşu makin bayıd. Vüd kafarı bi min kabl. Vüd kafarı bi